فخلقنا المضوة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون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 نسقيكم منا في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون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 إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ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 فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ وَإِنَّ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ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 يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميت تُن وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيَا هَاتِ لِمَا تُعَدُّ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَمْعُوصِينَ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 فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فابعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين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 إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أَنُؤْمِنُ لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين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 يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم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 ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مطرفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنشرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأ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 ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ام تسالهم خرجا فخراج ربك خير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 ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكاموا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب حتى إذا فتحنا عليهم بَابًا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون.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 وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون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 سبحان الله عن ما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعال عن ما يشركون قُل رَبِّ إِمَّا تريني مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَن نريك مَا نَعِدُهُم لَقَادِرٌ إدْفَع بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَة نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْهَا مَزَادِ الشَّيَاطِينِ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 ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنسعب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولا اُولَئِكَ هُمُ المفلحون وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنفسهم فِي جَهَنَّمَ خالدون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 قالوا ربنا غلبت علينا شقتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإننا ظالمون قال خصوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخرتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم الا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون